بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتلب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذا تلاب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد